سسك حسنَة تس وإ تصك شئة به حنَةتس تصك اصْبِرْ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا أَعِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, كيدهم شيئا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ إِنَّ